أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ملعقبة وما أدراك ما العقبة ورقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا ما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصده.